بقرآني وإيماني وتذبيرة إخواني بقرآني وإيماني وتذبيرة إخواني أهز الكافر الجاني بقرآني وأعم منه أوقاني بقرآني أهز الكافر الجاني بقرآن بقرآني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني أهز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أتقاني بقرآني أهز الكافر الج بقرآني عواطفنا براكين تثور وما لها حين عواقفنا براكين تثور وما لها حين ويذكي عزمنا الدين بقرآني إلى العلياء والشان بقرآني ويذكي عزمنا الدين بقرآني قراني وإيماني وتكبيرات إخواني بقراني وإيماني وتكبيرات إخواني أجزل ذات الجاني بقراني وأحمي منه أوطاني بقراني أجزل أو طالي في لنا بمحمد مثل وبالأصحاب نتصل لنا بمحمد مثل وبالأصحاب نتصل سنفعل مثل ما فعلوا في بقرآني وإيماني وتتبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتتبيرات إخواني أهز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوقالي بقرآني أهز الكافر الجاني بقرآني وأحمي لقرآني هو رافعنا وللأمجال دافعنا هو رافعنا وللأمجال دافعنا غدا تدوي مدافعنا لقرآني تدب معاقنا الجاني في قرآني في وإيماني وتكفى